سيسمى الربين الذحنين يتشورد الحنى أثنى ربا لدي سل إيو وردتنا كان كي جود لنا غفر جزيز لا تشتكي غربيا يسرد رب هذا العنوان أثنى ربي سل الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إِنُمَّ هَاتُهُمُوا إِلِ اللَّهِ وَالْدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُغْرَاءُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَإِذَا كِنِّي يَقَارَنْ ذِهُوًا إِثْلَوِينَ نِسَانِ شِمْ أَمَّارُورِ الْقِمَعُ قَرَنَا سواجد شرع الظِهَار أُرْلِتِهِ مَثْس تيذك نهني ديروان أثان در منك ورض الزور وينك لدقرن أثان ربنا عفوهم أحنين يسمح تاس والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فاتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ويجنن الزواج انسان مما معروف الجماع ومن بعد قرون ذي القوار يوجب ادعه حق نفسه مقرت وقبل ادمي في اللون ربي يعرمش الخدمم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماشى فمن لم يستطع فإطهام شتين مشتنا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب نليم ونرنفر التوير أذي يضمسين وجورا لكن رمس ثبعا وقفر ذمي النجا ونرنزمير أذي الشيك ستين زواليا أيجي مرعا كم أتمنى مصر ربي ذنبيس تكيسي رسال ربي الكفار لا تفقى الرياح إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد رزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين وإذ يشقرون ربين ذنفس أذن تسوى ذلن أمكن نسوى ذلن وإذن تسوى ذلن قفل نسن أثان النزل الدليات فنت ملك فرون وغرصن الأعثاب يسذلون يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد السن مرثني ذي يحيو ربي تشير نثني خبر سوينك نلن خدمان ربي حسب نوني ربي كل شيء حضرات ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة الله ورابعهم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 هير ثلاثة يمذنن حشمي اللانسان ذويس ربعان هيرسن ناجر خمسة يمذنن نتدويس سيدسن أما قل نغام اكثر ونستهي ليسن أني ذرب غنرين ومبعدتني دي خبار اسكخذ من يوم الحساب ربكو شدي عرميس أرمن طرائل الذين نهوا عن النجواء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 ومن بعدها كنت شغلا غرويا في ذات وانهان التميه دار نفايا يجي شعان الاثمذ وتعدي لكن المعصيين أنه موثن غور شادر نسلام لكن نرثي داري ربي بشدني السلام عليكم قناة السامو عليكم السامو قدر الموت أقرن بجرسن أثنو غيرت فلا رب اغفر لي ذنبي مناع بركات جهنم فينا كن نرفشم الشن يثني يتجرع يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا برشم العدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون او وجه يومنا رفضن الهدر فلان غفيني سعان الاثم نغيني اللان ذا تعدين نغذر المعصية ننفين هدرت غفيني الهان نذويني اللان ذا الطعام الى قولها فربي ونغرد النجمع إن من نجوى من الشيطان ليحجين الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً للا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون أثنى الفضل للعاق ذي الشيطان الذي سنغني واذي شكني يؤمن وشمسزر حش حشم يفغى ربي الشر يتخاف ربي أو ذي الله المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تمسحوا في المجلس ففسحوا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 رب ابي يشتري الدرجات ابي لا في يمنن لجون ولا في العلم رب يعلم شيخ خدما يا ايها الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واتهر فإن لم تجدوا فان الله غفور رحيم او هي من النبات هضرم الفاضل نافينفيوم الزورث اشدق اقبر برنا لونيا خروان اكني ججري اشطر متوفى مرات تاويل اثن ربي السمح انه يستر الحنا اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فان لم تفعلوا الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون آنسوكا سمل الفقراء ما فيش جو و ما صدق افا نغسل الصدقم رب ثاني عافيه و ردت خصالي ثنون افكيت الزكاه ون, ون. تصروعها تربا ربي, ربي يبيض الاخبار شويه نياك لم ترأ إلى الذين تولوا قوم غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون ما تظري ذوي ذكني إذ يقمن لحباب النسان ذوي ذفي الفاربين وذكر اللين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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أتذارني من سن زجين تفذريت الرب ورصم العثاب يتذلون وثنين في عشرين سن وثنين في عدريان سن وربي ذكو شما أذوي لخي ذات تمس يوم يبعطهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استمرتني ذي حيوم ربي تشير نسي جلان أمكنني جلان أنه أنا مشيذ خير بحن أذوي ذي حدفن استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاشرون يبرك في لسن الشيطان يستشوت نذي ربيون وإذا كذر بعن الشيطان أثنر بعن الشيطان نذوي ذاك ذي إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في لذلين كتب الله لا لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عجيز وذ يشقر رونا ربي ذنبيس مدروري ثطاس يكتب ربي ذي العلميس إذ نكن علي غربا يكذر رسول النين أثن ربي القوي يا نيسو غرفرا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولكانوا آباءهم أو ابناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وإيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت هذا النهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ذرمح لك نتفض يون الخميين لنمن أسرب بذ يوم لخرف حمل وذي شقرون رب يكدهم شقعيس ولكن ذبابة سن نغلن ذرون سن نغلن لثمثن سن نغذويذ إثني قربان أذويذك إما يكثب ربي ذو قوله وإن السن الليمان السر قدرس إثني سعوان أثني السفش مغى الجنث رحون سفن الدواس أذذذ غنذي إسدماء يرضى ربي في اللسن نحن نرضان سجزن سن وإذا كدربع ربي أثنو وربع ربي ذوي ذح نقري بحن